ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرد هم أشد من ضتاشا فنقبوا في البلاد هل من محيش في هل من محيش إن في ذلك لذكرا أو القار أو القسم وهو شهيد ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نخو فاصبل على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبى والسجود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 هم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نَحْنُ نحن بِمَا بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن